يا أبوي دون حزين ضيعت المدالي خليتني يا أبوي دمع بخديش دون بن حيدر طلقت يا أبوي دنيا وتعفرت بالغاضر يدون مولاك قصر الحظ ولا نصرت حسين وإياك يا ريت صدري قبل صدرك داسة الخير نلت المعالي يا ام خطبت الكريما بدماك دون مدلل الزهراء وحريم انلتب عز المرجل لكن عظيما سبي الحريم ميسرا ma <laughs>